بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال الشيخ خالد المشيقة حفظه الله في كتابه المختصر في العقيدة الركن السادس الإيمان بالقدر القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال تعالى ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء وقال فيما يتعلق بفعل المخلوقين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الرابع الايمان بان جميع الكائنات مخلوقه لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقدير وقال عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له أما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي القدرة قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها مكتسبت. اكتسبت أما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئه الله تعالى وقدرته لقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ترك الواجبات أو فعل المعاصي وعلى هذا فاحتجاجه باطل من وجوه الأول أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له فقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه الثاني أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف لأن المجبور لا يستطيع التخلص منه الثالث أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري وأن الأول يستطيع التخلص منه الرابع أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي الخامس أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحج لقطع الحجة قال تعالى يكون للناس على الله حجه بعد الرسل قال تعالى حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل والتوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن عليه بالحسن بأحسن والسيء بمثله فكيف نوفق بينهما؟ التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران الأول أن فعل العبد من صفاته والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل والذي خلق هذه الاراده والقدرة هو الله تعالى وخالق السبب خالق للمسبب فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة لأن المباشر, لأن المباشر حقيقة هو العبد فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا ونسب إلى الله خلقا وتقديرا فلكل من النسبتين اعتبار والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومر بنا ذكر أركان الإيمان الخمسة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر والآن وصلنا إلى ركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر أو الإيمان بالقدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره أي من الله أي أن القدر من الله والإمام أحمد رحمه الله تعالى مسؤول عن القدر قال القدر قدرة الله سبحانه وتعالى فالإيمان بالقدر ركن لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بالقدر وقد ذكر حميد بن عبد الرحمن ويحي بن يعمر أنهما أتي إلى المدينة قال لعلنا نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عبد الله بن عمر قال فاكتنفته أنا وصاحبي فقلت له يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا اناس في العراق يقولون لا قدر وأن الأمر أنف لا قدر يعني ما في شيء مكتوب والأمر أنف يعني مستأنف جديد اللي صير الله يكتبه ما في شيء اسمه مكتوب لكن في شيء إذا حدث يكتب وان عليكم لحافظين كراما كاتبين لك ماكو شيء اسمه مكتوب قبل أن نخلق ينكرون القدر ينكرون الكتابة قبل حدوث الشيء قال إن قبلنا أناس في العراق يقولون لا قدر وأن الأمر انف يعني كان يقول ما ما ماذا تقول فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني وأنه لو أنفق أحدهم مثل الجبل ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي أو قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصولنا رمضان وتحج البيت ان استطعت لي سبيلا قال صدق قال عجبنا له يساله ويصدقه قال فما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليه ومناخه والقدر خيره وشره إلى آخر الحديث وهذا سبب ورود الحديث او ذكر ابن عمر لهذا الحديث لما رأى أناسا أو بلغه عن أناس ينكرون القدر أن الله كتب مقادير الخلائق فالقدر أو الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين وعندنا شيء يسمى القضاء القضاء والقدر وأكثر اهل العلم من القضاء والقدر شيء واحد القضاء والقدر شيء واحد لكن يعبر عنه بالقضاء ويعبر عنه بالقدر فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء وبعضهم يقول لا القضاء ما قضاه الله والقدر ما اوقعه وبعضهم يعكسها يقول القدر ما قدره والقضاء ما اوقعه ما يضر المهم أن تؤمن بالقضاء والقدر هذا هو المهم أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر قالوا ولا يمكن أن يكون الإنسان من بالقضاء والقدر حتى يؤمن بأركانه هذه تسمى أركان القضاء والقدر وفي حقيقة الأمر كل الناس المسلمين أبصد يؤمنون بأركان القضاء والقدر وإن كانوا لا يعرفونها يقول لا أذكر لي ما يعرفها لكن يؤمنوا بها مثل الصلاه الان لما تجي الرجل الكبير في السن مثلا يقول لا لي أركان الصلاة يقول ما أعرفك. طيب صل قال واحد ما ركع بالصلاة صغير قال لا ما تصح بالصلاة إذن هذا ركل فهو يعرف أن هذا ركل لكن ما يقدر يعددها بتا. حتى قال بعضهم قيلة لأبي حنيفة اذكر لنا شروط الصلاة لا ما عدها ما كما يعدها الآل النفس. لكن يعرف أن هذا الأمر شرط لصحة الصلاة وهذا الأمر ليس بشرط لصحة الصلاه هو عالم من علماء الأمة طيب وإمام متبع فالقصد أن الأركان هذه يؤمن بها الجميع وكلنا نؤمن بها وإن كنا لا ننتبه لها كعد، لكن نؤمن بها اي حد تسأل عنها لها معناه نؤمن بهذا. فأركان القدر أو أركان الايمان القدر أربعة، وهي الإيمان بعلم الله والإيمان بالكتابة والإيمان بالمشيئة والإيمان بالخلق. هذه الاركان الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. يعني أن نؤمن أن الله بكل شيء عليم وأن الله لا يغيب عن علمه شيء في أحد ينكر هذا؟ ما في أحد ينكر هذا أبد بكل... أسأل أي أحد مسلم تقول هل يغيب عن علم الله شيء؟ يقول لا ابدا يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون سبحانه وتعالى وإذا قال إن الله بكل شيء عليم جل وعلا وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر جل وعلا فالله عالم بكل شيء سبحانه هذا الركن الأول أن نؤمن أن علم الله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان سبحانه وتعالى الركن الثاني الإيمان بالكتابة أن الله كتب بعض علمه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كما قال الله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مكتوب ويقول سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير مكتوب ويقول الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وفي حديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام احفظ الله يحفظك إني يعلم كلمات إلى قوله احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف كل شيء مكتوب فهذا هو الركن الثاني الإيمان بالكتابة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذه الكتابة نؤمن بها الركن الثالث شنو الأول الأول العلم الثاني الكتابة الثالث المشيئة، المشيئة أن, أن نؤمن أن مشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء تحت مشيئتي، لا يقع شيء في هذه الدنيا إلا بمشيئتي، سواء يحبها أو لا يحبه، سبحانه وتعالى. الآن الله سبحانه يحب طلب العلم، يحب هذا المجلس، يحبه. بمشيئته بمشيئته ما في شخص من عليه سبحانه وتعالى اذن يحبه ويرضاه وشاءه فوقع سبحانه وتعالى الان في ناس قاعدين بمرقص ويرقصون في ناس يسكرون في ناس يشركون هل هؤلاء الذين اشركوا ورقصوا وشربوا هل هؤلاء فعلوا ذلك رغما عن الله ابدا كل بمشيئته سبحانه. لكن ما يحب هذا الشيء لكن قد افعلوا ما شئتم فحاسبون عليه يوم القيامه لكن بمشيئتي يستطيع ان يمنعهم سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى فمشيئة الله نافذة مشيئة الله نافذ ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى الركن الرابع وهو الخلق أن نؤمن أن الله خالق كل شيء كل شيء كما يقول من الفرش إلى العرش كل شيء سوى الله فهو مخلوق والخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يقينون ابدا الخالق هو الله نؤمن أن الله خالق كل شيء وانه لا خالق الا الله سبحانه وتعالى هذا هو الايمان بالركن الرابع وهو ان الخالق هو الله ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ويقول الله تبارك وتعالى ان ما يدعون من دون الله تبارك وتعالى فليخلقوا ذبابا ما يخلقون ذبابا ابدا يقول الله تبارك وتعالى ان الذين تدعون من دون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لا وان يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه بعض الطالب والمطلوب فاذا الله تبارك وتعالى خالق كل شيء جلاله إذن هذه اركان الايمان بالقدر أن علم الله محيط بكل شيء أن الله كتب بعض علمه أن الله لا يقع شيء إلا بمشيئته أن الله خالق كل شيء ولا خالق إلا الله وكل ما عد الله فهو مخلوق هذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر طيب الإنسان إذا له مشيئة وليست ليست له مشيئة أنتم جئتم هنا حدقاتكم ولا بمشيئتكم مشيئتكم الإنسان إذا له مشيئة وبناء على هذه المشيئة يكون الحساب والعقاب الذي يأتي إلى المسجد ليصلي جاء بمشيئته وبتوفيق الله له مشيئة الله جل وعلا والذي ذهب إلى الخمارة طيب أو إلى معابد الشرك أو غير ذلك منه ذهب بمشيئته طيب والله لا يرضى هذا له لكن تركه سبحانه يفعل ما يشاء جل وعلا وقال عندي جنة وعندي نهر سحاسب هذا وأحاسب هذا صحيح؟ فإذا العبد له مشيئة كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون فجعل له مشيئة قال لمن شاء منكم ان يستقيم ثم قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فله الانسان مشيئه لكن لله ان يعطل هذه المشيئه سبحانه وتعالى او ينفذها قادر يعني واحد رايح يقتل يتسير ودعمته ممكن إذا نفذت مشيئته لم تنفذ ما الذي نفذ مشيئه الله سبحانه وتعالى واحد رايح يسرق وصادق واحد راح يشرب خمر وتسكر المحل إذن هذا أشاء شيئا لك ليس كل شيء نشاؤه يكون صحيح أنت بتسافر رحت ولا ممنوع من السفر رحت بتسافر للطيارة أجلها رحت بتسافر ولا جاوزك منتهي إذن شيئا لك لكنه لم ينفد هذا الشيء الذي شئته فليس كل شيء تشاؤه يقع لكن كل شيء يشاؤه الله يقع سبحانه وتعالى فكل شيء بمشيئته جل وعلا إذن العد له مشيئة ولكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى لكن العبد يحاسب على اختياره وليس لأحد عذر أن يقول انا مجبر لا ما في أحد مجبر ما في أحد مجبر وإذاك الله تبارك وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا من الشاكر؟ العبد من الكفور؟ العبد هو الذي يختار طريق الشرك أو طريق التوحيد هو الذي يختار الطاعة أو المعصيه هو الذي اختار الخير أو الشر إنا هديناه السبيل إما شاكروا وهديناهم النجدين يعني وضح الله له الطريقين يقول عن ثمود فأما ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم اي بينا لهم الطريق هذا الخير وهذا الشر وين تبون قلنا بالشر يقولوا أما ثمود فهديناهم وضحنا لهم الطريقين فاختاروا إيش؟ فاختاروا الشر فاستحبوا العمى على الهدى ولذاك يقال له الجنة ادخل الجنة ما كنتم تعملوا يقال له الجنة ادخل النار ما كنتم تعملوا إذن دخول الجنة بعمل الإنسان ودخول النار بعمل الإنسان صحيح ان في النهاية فضل الله عظيم على من هداه سبحانه وتعالى لكن ما ظلم احدا. جل وعلا فالكافر عندما اختار الكفر اختاره بكامل إرادته غير مجبر غير مجبر هو الذي اختار الكفر طيب قد يقول قال طيب لماذا ماهد الله الناس جميعا كما الملائكه الملائكة ما تفرض على الله في سوي الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أراد الاختبار سبحانه وتعالى أراد اختبار الإنس والجن فقال لا نسأ وأعطيكم القدر على الاختيار وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأخبركم أن هناك جنة وأن هناك نار ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار وهدهم أفعلوا ما شئتم فإذا اختيار الناس هم الذين يختارون طريق الخير أو طريقة الشر فانتم جئتم إلى هنا اختياركم أردتم طريق الخير وغيركم الذي ذهب إلى ما حرم الله أيضا باختياره هو الذي اختاره فلا يجوز ايقاع اللوم على الله جل وعلا يقول لله سبحانه يا ربي لماذا اخترت انا طريق الغوايه انت اخترت أنت اخترت طريق الغوايه يا ربي لماذا لم تعصمني ولماذا عصمك انا اعطيتك القدره على الاختيار ارسلت الرسل وأنزلت الكتب ولو كنت معذورا لما عذبتك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما أعدف لو كنت معذورا لم يصلك العلم لم يصلك الدين لم يصلك الإنذار لا بك وما كنا معذبين حتى نبعث رسول إذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على من فعل هذه المعاصي ثم بعد ذلك ذكر أن الاحتجاج باطل قال أن الله أضاف عمل العبد إليه قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أن الله لا يكلف النفس إلا وسعها وأن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والعمل الإجباري يعني الآن العمل الاختياري لكن رعشة البرد هذه إجباري طقت الأسنان لما صار برد إجباري فكل شيء إجباري لا يحاسبك الله عليه ولا يعاقبك عليه لو جاك أحد من وراك ودفعك تزك من وراك وطحت على واحد ومات هل تحاسب هل يقال قتلته لا يقال هل يحاسبك الله لا لماذا لان هذا اجباري ليس باختياري كان لكن انت رحت ودفعته هذا اختياري ولا لا هذا اختياري اذا العبد له اختيار له العبد اختيار والله يحاسبه بناء على اختياره والعاصي قبل ان يقدر على المعصيه لا يدري ما قدر له يعني بعضهم يقول طيب انا الله اجبرني على المعصيه يقول لا الله ما يجبرك انت الذي اخترت المعصيه كمثل ما يعبر عنه بطريقين مثلا انسان يريد ان يذهب الى بغداد مثلا يقال له هذا طريق الى بغداد وهذا الطريق فيه قطاع طرق وفيه مفازة يعني بر مسافة طويله ومحطات الوقود قليله ولا يوجد فيه شرطه والشوارع غير معبده جيدا وهذا الطريق بعكسه طريق معبد فيه محطات وآمن وفيه الشرطة وفيه كذا وهي... أي, أي الطريقين يسلك العقل يسلك الطريق الثاني فلو سلك الطريق الأول وبعدين قال أنا مجبر هل يقبل منه هذا لا يقبل منه هذا إذا الإنسان غير مجبر الإنسان مختار فالذي اختار طريق الخير اختاره بإرادتي والذي اختار طريق الشر اختاره بإرادته كذلك إن الله ارسل رسل لألا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل يعني الله تبارك الله لو كانت القضية تركهم هملا هكذا نعم لك الله أبدا أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى وأقام السوق الجنة والنار طيب إذن هل ينسب إذن عمل العبد إلى الله لأن الله أجبرني يقول الله ما أجبرك وعمل كل أحد ينسب اليه فلا يقال مثلا الإنسان إن إذا زنى أو سرق أو شرب خمرا أو أشرك أو كذا يقال هذا عمل الله لا هذا عمل العبد لكن الله تركه يعمل يعني نعم سرق برضو الله بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئتي سبحانه وتعالى وكان يستطيع أن يمنعه لكن تركه سبحانه وتعالى يعمل لأنه هو الذي اختار هذا الطريق فلا يقال إن كل عمل إن يفعله الإنسان الله راضي عنا لا الله قد يكون غير راضي مثل أنت الآن كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم هذا لا يعني ان راضي عنه حتى اذا اخذه لم يفرطه مثل الحين انت عندك مثلا موظف مثلا وقاعد أو أو ياخذ رشوه يمشي معاملات بالرشوه وكذا وانت دريت فتتركه حتى تمسكه عيش متلبسا صحيح ولا لا فهل يقال أنت راضي عن الرشوه لا يقال لماذا لانك انت حابله تبي تصيده متلبس بهذه الجريمه فكوني أنا تارك وكذا شو كنت أسكت عن صورة أساس إيش نصيده متلبس وبعدين لما يحكم عليه القضاء يحكم عليه واضح لا لا فتركك له لا يعني إيش رضاك عن فعله وإنما تركك له لأنه يعني تريد أن تمسكه متلبسا والله تبارك وتعالى جل عن المثل سبحانه وتعالى عندما يترك الإنسان يفعل ما يشاء لا يعني هذا أن الله راضي عن هذا العمل لكن الله تبارك وتعالى ترك الإنسان قال افعل ما تشاء لكن تحمل الذي يأتيك بعد ذلك نعم قال حفظه الله وقد ضل في القدر طائفتان إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله ولقدرته فيه اثر والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع أما الشر فإن الله أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه قال, تعالى قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء وبينما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. نعم، يعني ال الآن في أناس يعني ظلوا في القدر، يعني وقعوا في الضلال في موضوع القدر، وهم يعني خلنا نقول الناس ثلاث طوائف إما جبرية وإما قدرية وإما وسط، وهم أهل السنة والجماعة. الجبرية يقول الإنسان ما له أي اختيار. ويقول هو كريشة في مهب الريح يعني ليس له اختيار الله يودي مني ودي مني ودي مني ليس له اختيار كما يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك ان تبتلى بالماء يعني الله سبحانه وتعالى كتب علينا كل شيء وبعدين يقول لنا دير بالكم من المعاصي طيب انت كتبت علينا المعاصي هم يقولون هكذا العياذ بالله يقول انت كتبت علينا كل شيء مقدر ومكتوب مثل اللي مربط وغطيته البحر قلت ها دير بالك لا بالماء شو ما بتتمل انا مربط هذه دعواهم يدعوا هذا كذب لان الله سبحانه وتعالى ما اجبرهم على شيء سبحانه. الله كتب ما سيفعلون عن علم لا عن اجبار الله سبحانه وتعالى كتب ما سيفعلون عن علم الله يعلم ما سيختار الانسان لكن مين اللي اختار الانسان في النهايه الانسان هو اللي اختار طيب والكتابه التي كتبها الله قالوا هذه كتابه علم الله جل على نرجع إلى أركان القدر قلنا إيش إن الله بكل شيء عليم ما معنى عليم قال عليم بما كان وعليم بما يكون وعليم بما سيكون طيب فكتب ما كان وكتب ما يكون الآن وكتب ما سيكون مستقبلا طيب لكن كل هذا الأمر كتبه الله تبارك وتعالى عن علم لكن من الذي فعل الإنسان الذي فعل الطاع الإنسان والذي فعل معصي الإنسان طيب هذه الكتابة لكمال علمه يعلم ما سيختار الإنسان فمن الذي عمل إذن الإنسان فكتابه الله ليست جبرية ما أجبر أحدا سبحانه وتعالى وإنما قال لمن شاء منكم أن يستقيم استقيموا طيب واذا كاتب عليك ما استق انت مالك شغل الا انا كاتبه استق انت الان انت ما تدري شنو انا كاتبه فالان لو واحد مثل هؤلاء مثل واحد احتج عليك طيب انت الان يعني ماشي قبلته بهالشيء قال يمكن الله كاتب انك تشبع قال طيب قال لا تاكل اذا كاتب الله انك بتشبع براح تشبع لا تاكل تبي عيال يا بعيال لا تتزوج اذا الله كاتب انه يجيك عيال يجيك عيال لا تعمل ليش اذا الله كاتب انك ترزق سترزق لا تعمل يرضون ما يرضون يعملون ويتزوجون وياكلون ويتعالجون طيب ليش ليش سوي ليش هذا الشكل لها ليش ما تقول الله كاتب ايش معنى بامور الشرع الذي يامرك الله بها تكفر وتقول الله كاتب لكن امور الدنيا لان الله كاتب كل شيء سبحانه وتعالى ليش تصير اختياريه ليش تصير يعني شهوانيه القضيه حسب الأهواء فإما أن تلتزم أن كل شيء مكتوب وخلاص لا, تقعد لا تتحرك لا تتزوج لا تأكل لا تنام لا كذا لا كذا وتقول الله كاتب علي، ونفس الشيء ما ذكرنا طريق إلى بغداد روح طريق المخوف وهذا يقول الله كاتب ما يفعل هذا ابدا فإذا لما يفعلها فقط في أمور شار فدل هذا على أن الشيطان هو الذي يحركه هذا أمر المجموعة الثانية عكسهم تماما هؤلاء قالوا الله كاتب كل شيء وأنا كريش في مهبي الريح ما أستطع نفعل شيء عكسهم تماما الذين نفوا الكتابة نعم قالوا وردوا على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل الطائفة الثانية القدرية اللي قالوا شنو؟ ما في شيء مكتوب اللي ذكرنا عن الله بن عمر لا ما في شيء مكتوب لأن إذا قلنا في شيء مكتوب معنا نسبنا الله إلى الظلم لأنه عندهم كتب يعني قدر وألزم ورضي وكذا طيب فقالوا عشان نزه الله إذا ما في شيء مكتوب وإنما الكتابة متى بعد أن يقع طيب الآيات والأحاديث ذكرنا قبل قليل طيب الله سبحانه وتعالى ما اصاب مصيبه في أرض وعنفسكم إلا في كتاب من قبل أن أبرأها قول الله تبارك وتعالى وعندهم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا في كتاب مبين من قبل أن نبرأها إن إلا في كتاب مبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير خلق قبل خلق السماوات والأرض وين بهذه الأشياء طيب فلذلك تجد هؤلاء وهؤلاء الجبرية أو القدرية كلاهما انحرفا انحرافا عظيما عن دين الله تبارك وتعالى نعم قال ورد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى ولو شاء الله ما مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني أن جهنم من الجنة والناس أجمعين أما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك الا باذنه ومشيئته نعم يعارض على القدريه الايات والاحاديث الوارده كثيره جدا التي تثبت ان الله تبارك وتعالى قدر الامور وكتبها سبحانه وتعالى وان ما في شيء اسمه ما في شيء مكتوب والا اين الايمان بالقضاء والقدر قضاء والقدر اي ما قدر الله تبارك وتعالى كونه قبل ان يقع واما في العقل يقول ال الكون كلهم ملك الله تبارك وتعالى كيف يقع شيء بدون إذنه سبحانه وتعالى ما يقع شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى يقول الله وعلى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويقول لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى فالقصد أنه لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فالقدريه ضالون والجبريه تضلل لا القدريه بس هذه فائده فقط ان القضيه سموا بغير اسمهم يعني بعكس اسمهم يعني المفروض هم نفاهه القدر فليس القدريه يعني مثبت القدر لكن هالا نفاهه القدر وسماهم أهل العلم القدريه فعندما تسمع القدريه ليس الذين يثبتون القدر وانما القدريه الذين ينفون القدر لا يؤمنون بشيء اسمه قدر أو شيء مكتوب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على بنى محمد.